نسج العزاد ثارا نفروا حيلا بدائي سول الحرب اختيالا هكذا درب الفدائي اسقلوا الأعداء قتلا بسيوف من مضائي كتب المجد حروفا بمداد من دماه كميزان فيه قدنا عصبة حمر اللوائي ثمر الكفر حصدنا إه أحفاد البرائي كم نزال فيه قدنا عصبة حمر اللوائي ثمر الكفر حصدنا إه أحفاد البرائي فهم الأبطال حقا أسرجوا خيل الإذاء واستماتوا لرفع دين المسلمين أيها الكفر عزمنا أمرنا ما من نجائي فيصل حسم القضاء كشوع من طيائى دلكم خير مقال صدق فيه شفاء لن بالب رأي غير من نغرقوا بدل مائي خير مقال صدق فيه شفاء لن بالب رأي غير نغرقه بدلو مائي بل نسير مع المنايا شعثا مضر الرداء نحن لله سعينا نرتجي حسن الجزائي عزمنا بلغ الثريا والفعال ذر المعالي صبر عند الحروب صدق عند درب لنا نور وحق دربنا جسر نضالي هذه الأرواح منا بدلها عين الوفاء درب لنا نور وحق دربنا جسر نضالي هذه الأرواح منا بدلها عين الوفاء نسجوا العزاد ثارا نفروا حين الندائي سر الحرب اغتيالا هكذا درب الفدائي أثنوا الأعداء قتلا بسيوف من مضائي كتبوا المجد حروفا بمداد من دمائي